بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته ويوالإخوة والأخوات وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤالات الصحابة لا زال الحديث موصولا بأسئلة الصحابة رضي الله عنهم المتعلقة بما اصطلح عليه بفقه الأسرة ومن ذلك ما رواه الشيخان من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو أحد كبال الأنصار رضي الله عليهما أي جمعين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا آخر أيذهب ويأتي بأربعة شهداء قال نعم قال لا لأعاجلنه بالسيف غير مصفح فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتعجبون من غيرة سعد والله إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني وجاء في بعض الطرق أنه قال يا رسول الله أذهب وآتي بأربعة شهداء قال نعم فقال والله لو عاجلنه بالسيف أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه المقصود أن هذه القضية عفى الله وإياكم قد تقع وقد يبتل الرجل بشيء من ذلك نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين العافية والسلامة هنا سعد تحدث عن جانب معين وهو ما يتعلق بالجانب الذي تفرزه الغيرة فإن الغيور من الناس لا يقبل أن تتحدث امرأته حديثا فيه تكسر وميوعة مع رجل أجنبي فكيف إذا كانت فيه وإياه في فراش واحد فهنا سعد رضي الله عنه سأل عن هذه الحالة ذلك أنه استقر في نفوسهم أنه لا يجوز قذف إنسان بأنه زنى بامرأة إلا بعد أن يأتي بأربعة شهداء كلهم يشهدون أنه أولج ذكره في فرجها فقال السعد رضي الله عنه أذهب حتى آتي بأربعة شهداء كانه يقول قد انتهى الأمر ولا يمكن أن أفعل ذلك بل سأبادره بالسيف وأقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى سيدكم أو قال أتعجبون من غيرة سعد فالمقصود من هذا أن سعداً عبر عن الجانب المتعلق بالغيرة لكن النبي عليه الصلاة والسلام أفتاه بمقتضى الشرع وأنه لا يجوز أن تحمل الإنسان الغيرة على محارمه وعلى زوجته وحرمته أن يأتي ويبادر ويقتل لأن هذه حال قد يغضب فيها الإنسان غضبا شديدا وتزداد فيها غيرته ثم يبادر إلى فعل غير مقر شرعا، وهذه الصورة فيها أو, المشهد أو هذا المشهد وهذا السؤال الذي سأل عنه سعد بن رضي الله عنه هو الواقع في الواقع نموذج من نماذج كثيرة تؤكد على أن الشرع يضبط الأفعال عندما يحدث هناك نوع من الانفعال وهذا الانفعال قد يكون في جانب الفرح. وقد يكون في جانب الغضب وقد يكون في جوانب أخرى فلا يقر الشرع منها فلا يقر الشرع منها ما كان مخالف للشريعة وإن كان المقصد منه أو الحامل على ذلك من جهة الفاعل إن كان الحامل له النية الصالحة أو القصد الحسن أو غير ذلك ومن ذلك يعني لما ذهب أسامة بن زيد رضي الله عنه حب النبي عليه الصلاة والسلام وبنحبه في غزوة من الغزوات أو في معركة من المعارك لقي رجلا فأراد أن يقتله من المشركين فقال هذا الرجل من المشركين أشهد أن إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فعاجله أسامة بالسيف فلما رجع هذا هذا هذه لما رجعت هذه السرية من المسلمين تحدثوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بمواقع لأسامة فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال أفل شققت عن قلبه لتنظر أقال أخوفا من السلاح أم لا فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ومرة من المرات ذهب خادم وليد في سرية من السراية فقال للقوم دعاهم أسلموا أسلموا قالوا صبأنا صبأنا يعني تركنا دينا الأول واعتنقنا الدين الجديد فكان خالد رضي الله عنه لم يفهم هذه هذا المصطلح بل ظن أنهم مصرون على دينهم فقتلهم فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أن يبرع مما صنع خالد وود النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الذين قتلوا المقصود أن بعض الانفعالات أحيانا قد يلبسها الإنسان أو فعلا يكون صادقا في كلامه ويظن أنها هي الشرع، فهنا لا يكتف بهذا الظن ولا بهذا التوقع بل بد من عرضه على ميزان على ميزان الشريعة. ومن السؤالات أيضا التي سألها الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم في شأن فقه الأسرة أن هند بنت بنت عتبة كما روى ذلك عائشة والحديث في الصحيحين جاءت وهي زوجة أبي سفيان. جاءت تشكو النبي عليه الصلاة والسلام في قضية أو تسأله في قضية تتعلق بالنفقة نفقة الزوج على زوجته وأولاده فقال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي أفآخذ من ماله من غير علمه فقال, يا رسول فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وهذا الحديث فيه فوائد تتعلق بباب النفقة أولها أنه كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارس أنواع من المناصب فمنها منصب القضاء وهو هنا عليه الصلاة والسلام أفتاها بالفتوى الشرعية وقضى لها أيضا بذلك بأن تأخذ من نفقة زوجها ما يكفيها ولدها بالمعروف وفيه أيضا من العلم أن صوت المرأة ليس بعورة وقد سبق هذا معنى مرارا وأن على المرأة أن لا تتحرج من السؤال ولكن عليها أيضا أن لا تكون خاضعة بالقول أو تطرح سؤالها بطريقة لا تريق بالمرأة بل تطرحها بقدر ما تطرح سؤالا بقدر ما يكفي الحاجة وبكل حشمة واحترام وفيه أيضا من العلم أن أبا سفيار رضي الله عنه الذي شكت زوجته تقصيره في النفقة حمل جماعة من المحققين هذه الشكوى على أن هند رضي الله عنها أرادت نفقة زائدة على قدر النفقة المعتادة لها ولأمثالها ذلك أنها مرأة شريفة في قومها وهو كذلك أيضا رجل شريف في قومه بل هو من أكابر قريش الذين تأخر إسلامهم والعرب بطبيعتها لا يمكن أن تسود رجلا بخيلا وهذا هو الذي دعا هؤلاء العلماء أن يقولوا إن هند رضي الله عنه طلبت القدر الذي يزيد على القدر المعتاد لنفقة نساء قومها فأرادت أن تزيد في النفقة قليلا لها ولأولادها فباح لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ من ذلك شيئا والمقصود من هذا كله أن المرأة أحيانا قد تبتلى بزوج مقتل وبزوج بخيل وعقدرته على الإنفاق فهنا لا بأس أن تأخذ من ماله بقدر نفقتها بالمعروف وحينما نقول بالمعروف أي أن هذا يراعى فيه الحال كما يقال الاجتماعي فليست نفقة الأغنياء كنفقة الفقراء ولا كنفقة المتوسطين فيراعى ذلك كله وعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك كما أن على الزوج أن يتقي الله عز وجل وأن ينفق بالمعروف قال الله تبارك وتعالى لينفق ذو من ساعته ومن قدر عليه يعني ضيق عليه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما, مما آت الله. ومن يتصل بشأن النفقة أن أم السلام رضي الله عنها أيضا سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن نفقتها على أولادها بعد وفاة زوجها أبي سلمة فقالت يا رسول الله هم أولادي ولستوا بتاركتهم, ولستوا بتاركتهم هل, هل لي أجر إن, أنفقت عليهم إن انا أنفقت عليهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم لك أجر ما أنفقت لك أجر ما أنفقت عليهم أو قال لك نعم لك أجر ما أنفقت عليهم وفي هذا الحديث من العلم والفقه أن المرأة أحيانا قد تفقد زوجها وقد تكون ذات يسار وغنى قد تكون عندها وظيفة ولها صبيان وأولاد وحينئذ قد لا يوجد من ينفق عليهم من أعمامهم أو ممن من ولي شأنهم تجد ونحو ذلك وقد يوجد لكن المرأة تبادر بنفسها تنفق مع عدم وجوب النفقة عليها أحياناً فهنا ينبغي للمرأة أن تحتسب في ذلك وأن تعلم أنها بنفقتها هذه إنما تكسب أجراً وثواباً من عند الله سبحانه وتعالى وإن لم تكن النفقة واجبة عليها أيضا أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات من السؤالات التي وقعت في هذا الباب وهو سؤال لطيف في المعاشرة الزوجية ينبغي للأزواج أن ينتبهوا له ولطريقته فقد روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يوما يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجر وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الذي لم يرتع منها أو لم يؤكل منها فأشارت عائشة بذلك رضي الله تعالى عنها إلى أنه لم يتزوج بكرا غيرها وهذا السؤال هو في الواقع نموذج من نماذج كثيرة جدا على حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لأزواجه وفيه أيضا دليل على ما كان لعائشة رضي الله عنها من الحضوة عنده صلوات الله سلامه عليه والإنسان إذا أراد أن تكون حياته مستقرة وأن تكون حياته الزوجية سعيدة فعليه أن يكون بينه وبين أهله وزوجه ود وليس هذا فقط بل عليهم أن يظهروا هذه المشاعر للأسف يوجد من الأزواج والزوجات من يتعمدون كتم هذه المشاعر مشاعر الحب مشاعر المودة بينهم بحجة أن بعضهم قد يظن أن إظهارها فيه نوع من الانتقاص لا بل على الزوج أن يظهر ذلك وعلى الزوج أن تظهر ذلك وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتفنن في إشعار زوجاته رضي الله تعالى عنهن أجمعين بهذا التقدير والاحترام وكانت عائشة رضي الله عنها أيضا دكية وكانت أيضا عندها دقة في الملاحظة في مشاعره عليه الصلاة والسلام حينما يكون راضيا وحينما لا يكون راضيا ولهذا روى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت مرة يا رسول الله إني لا أعلم إذا كنت أو قال النبي عليه الصلاة والسلام عفوا إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة قالت كيف عرفت يا رسول الله قال إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد وإذا كنت غاضبة قلت لا ورب إبراهيم فقالت يا رسول الله والله لا أهجرؤ إلا اسمك انظروا أيها الأزواج انظروا أيها الزوجات إلى هذا اللطف وهذه المشاعر المتبادلة بين الأزواج فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة يشعرها بأنه لدقة مشاعري عليه الصلاة والسلام يشعر بهذا التغير حتى ولو من خلال الكلمات ليبين لها أن مشاعرك عندي محترمة ومقدرة وفي المقابل عائشة رضي الله عنها أرادت أن تظهر مكانتها عنده عليه الصلاة والسلام بضرب هذا المثل اللطيف الظريف، وهو أنه إذا رعى واديا فيه شجر لم يؤكل منه جديد ظل ظليل وثمرة جميلة وبين واد آخر فيه شجر لكن قد أكل منه لتبين أنها رضي الله عنها لها ميزة على بقية أمهات المؤمنين من جهة واضحة وهي جهة زواجه صلى الله عليه وسلم بها بكرا هكذا أيها الأخوة يعني تظهر المودة وتسود المودة والمحبة بين الأزواج حينما يتبادلون هذه المشاعر ويظهر كل واحد منهم مشاعره تجاه الآخر وهذا لا شك أن له أثرا حتى على الأولاد وعلى ديمومة هذه الحياة الزوجية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا جميعا بيوت أنس وسرور وسعادة وأن يرزقنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم معشر الأزواج وأن يرزق أخواتنا النساء التأسي بأمهات المؤمنين لتكون حياتنا عامرة بالأنس والسعادة والسرور أستودعكم الله وألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله مع أسئلة جديدة في أبواب من العلم جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته